و هو كوي فني ما غير سبحانه وتعالى في الله غرم لكن الله هو هو شنو اللي ما لا ما مر جسد الروح شم حاله او لصوصه شم ثم شم علاقات على قولك اللي جبتو لي لك وحا سمي مثلا marko جسد في الروح ليس علاقه تبعي قال هو غرمه له ودائح marko kaso buxo oo ajinka yimaadalo جسد كيسة الروح ليس على قيد المكانة، فاستقرى، لكن قاب قلبي هو رأي ليس استقرى. مر في الروح وروحنا جسد الروح ليس استقرى، لكن حرير في قرأه كلامه. يعني الروح وحنا وحنا درينا كنا وأكمل قياع. نفسنا نقول في التأكيد، درينا وأكمل قياع، واقاب قلبي. مر في ومعناه وحول القبر الجلالة. نفس جسدك أريد مكان حي الظونة وأريد صغير على كرمه. ماركي لسوء سعر ومركي شنات أي معناها أخرأوي مادنة نفس أي جسد كحرير باكد حين جورا وأنا حرير كأقود دمبية أقوكي وطدوئي ما معناها وحويان الرماء أيها معناه وطوصة كل بطاور أروا إسما ولعداد القبري قبري أعداد سلسة أيام الرمينة ممنحا الأصول على العد كان أهادي أهلا أهلا, أهلا أهلا أهلا له الزر يعني عده أقلا فأمو طيس طيس أمو عذاب كالسي وكاله مكرم ممكن منكر في اشي, في آشي عليه هذا الرومين انه ولكيف اذا الحديث اللي هو في صلى الله عليه وسلم يمكن من اسامي دفن قبره لك اليوم او تلقبودي مقليا لو ملدودي بانيا مركاتي وريسلانيان ربيجي ديجيته اييوي ديريال شنو توا دي علم في عبد ايي يجاوبه درواه لاولادينو حد شوالتي عبد waxaan la yarannaa kanaa bulu'a xikma caqabada ka soo baxay oo taa u saacay halkaas ka markaa waxa loo qoray dilishada dilishada loo qoray suurahaayda haddi kale soo soo wadaayoo ha haayra akhtiga la la darey taa la kaleysan saluuraada mar akhlaaqay oo keenay waxi قوله تعالى ان للقبر بضعه الا يتارد على ذهلك قبره اليه بضده على قبر فعلى شيء ممكن تكون تكون على غيره او تكون كانوا هي ضه ليد هذا بعد من بعد من النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا حفظ الرحمن من سعد عرش الله سبحانه وتعالى في الجليم الا حفظ يعني الجيرون اتى الله سبحانه وتعالى اذكرك يريد يمكن لنا منك يمكن لو عاد عليه الله عليه وسلم مرق الى قبره مرق معناه يعني قبر الرسول الكريم يومئذ سبحان الله سبحان الله سبحان الله ساعده اليه مرت هذا قالك بركته لو خرسل صلى الله عليه وسلم قبر جبا وتكوا عليه سعد يعاد سكنه ما يعني هو واصف كيف واصف ما تروحوا على على قبره دايره ما كنت في بقى كنت في مع عمر بن إلى سبحانه وتعالى والسؤال ممكن مني. ممكن سؤال شيء سعيان إله سعيان رمينة والمثير في قبره أدوه في قبره سعيقوي ديني عن ربي ربه أي دينه أي والدينه أي والنبيه على ما جاعد من أخبار أخبارتها حديثة الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك سحبة الرضوان الله عليهم والقبر قبره والقبر قبره روبة باروة ومن رياض الجنة الجنة بارها هذا كم يمت أو أن في جدوي ومن ومن الميراني ما أردت أن أذكر كلامي يعني كل لا والله ما يدري أقولكم ما أقول على ابننا يا أموا على ابننا يا والقتلما يا إبنا بالعجز أو ليه يعني بكت جارنا يا علاء بقبضه يجوا بالصلح وإن شاء الله قد صار يروح على ابننا لكنه عليه بكت مريضة إصابة قبر جحداب فيه مللازمه ماشي العداء واللجلجو يودونه صداعها قبر كده بس العداء عداك والله ونؤمن بالبعث وحن المرسل باعتها وإستثارك أيام ضميننا والجزائي الأعمالي أعماش أبال مرسل أبال مرسل أيام يوم القيامة ما لم تقيمة الإستثار والمريم ونؤمن بالبعث باعتها وإستثاري دوي نرشى بمبئة حتى بمبئة أفضل بعد الموم نرشى إذا ومد قراءة فؤاد وإذا حدثنا رابط تقريري مكان أدب أفضل هذا الرجال عصاليب كريكي يعني هذا الأمر كان قراءة في إستث يعني قاعد بقوله يعني ترى اثاريه او تقليديه اكيد زي ما نعرف ادي الطبعه والنصوص تخيلي مشتركين في النصوص والطلعات وقت يا اير لكن الحمد لله وحي كم شايف مش اي شيء معناه الطريقه الاسلاميه تقريبا يكون الخلافين انليك خصوصا الدور قال سبحانه وتعالى خصوصا الدور خلق ووجد انرمان نجي دينا وبعض غلط ونقول من البعث وحاكم الاثاريه والتقليديه ده مثلا واحد كيف تعاون ايضا قلنا مر على سبحانه وتعالى وسقيريا عقيدة إذا إلية الصلايا والمتصف بدل تيجي الإنسان هذا رسول الله بدل تيجي لي أديه هذا رسول الله تقريبا شمل رضى سورة البقرة كليا سورة البقرة سبحانه وتعالى هذا أصله أحاديثكم وحكيت الأحاديث على سبحانه وتعالى وسقيريا إل وقلي ف واحد أو أجد أوجد الله يعني بالآيات دي هراء ابو ريس دي هراء إنه أوجدت واسكتوس علمه فو شئنا أو ليس الذي فهذا يدل على وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يفي العباد وهي الرمين كل يديها الذي أنشأها اول مرة وهو بكل خلق في أبو هو ذك لي خلق العلم في مركه هراء ابو ريس ابو ريس دي هراء يمد ذم مثلا في هذا الكلام من مركه قال الله سبحانه وتعالى وهو معناه واحد وكتبيريا له معناه دسك وتسال اهو كتوظف ممكن في المواد الجيريه او بخشين هذا الى هو دسك كان سول له ليه دسك وكبحي او معناه ولادات ساعتها ايش بدل ايلا له معناه على سبحانه وتعالى وجالوا غني اي شنو هي هذه الا قراءه وعلى سبحانه وتعالى وجت يقاوله يو السماوات يخلقها ويوي عليه ابو ري سو معناه هو إذا ما سهلنا إنه إديك إذن فرق إذا مركب معنا راح ويعادي مثلا كثير الذي خلق السماوات والأرض وجدا والأرض وجدا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وجدا مركب الأول سبحانه وتعالى أقولوا أستغريريات حتى إذا دعا علم يدر شبئ يقول إنسان في مركب بربراء ملك قل كبير وما ذكر إثبت له إذن ما ذدي لفة لكثى ما أدري لا تريده وكثيرين كريمات، أو ما وما ويسكب دري أو نقول الشيء كلام نقوله إنه هذا السائلين كراه أو شيء جد سائل كلا غيري ما يعني أساليب القرآن وعكزين واستغري آذية حيو فربان ذا واحد لحسن كرامات، والون من بعد بعث الأيام الروميين نوجزها إلى عمالي أعماش معناه يوم القيامة ثمانية يعني وراء أعماش تقول أول مريم صور أيام معناه راحوا أيضا الروميين لنا والعربي بل نجي والعرض ما نظرين مائة والانسات الانسات عرض يوم إذا الفجر لا تخف أنتم خافين عرض وحول لا لا عضونا سبحانه وتعالى الله سبحانه عرض ولا لا انسات خيس من دونه في أوط الليل لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها مركه النبي صلى عليه وسلم يعني من, من من دنس في دهب ابو لنور صلى عليه وسلم من كلك جزاءه والعذاب فقالت عائشه رضي الله عنها من يريد الى من يعني احوي سوف يحاسب حسابا يسيرا فذهب يحاضر كتابه هل انت كتبت قال له صلى عليه وسلم ان ذا ذلك العرض يا عائشة سأتوا بليكو. بلقوا بلقوا واحد هو الأبوان كإن أعماشوا في أوليمة الله سبحانه وتعالى أقوبا لقوا أو تسق أو ويجابة كامل لكن وكاسم لكاد عايق وكامل كامل تسق هامر الله سبحانه وتعالى أعوضا لكنه يجب من نوكش الأساب عذب ممكن لكن الحساسي سلا الله عليه وسلم ومدن يبني تلد ولا عجائب ولم الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلفي إلى الأسابة من عرض لي يا بلغور يسمر معنا واقويان يسمر مثيرين للإباء الكتاب كتابك أقليتي فأيام يسمر الروميين لنا كتاب واحد وعوارض لتوحدي بذكر لغور يعماش ولا هو إلى بس أقليت وأنا أكرمت الله سرور إذا لور الروميين لنا ومثال شم مجمعه على خلاف وسنكتف قلبي كمثال يعني واقويه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليه تحسيبه الله سبحانه وتعالى وقونا ليمان والصواب صواب فأيام الروميين لنا إن تستمعنا على اللعباء المريضون لعقاب الدولمية حمالين ميسي اللي ولا يقوله إن اللعباء المريضون هو سوادي أجل ما تريدون رأيان الرومين سمعي هي عيان الرومينة لكثي في الميزان المزايزة الرومينة فراط وحوي وذكي نظر صلى الله عليه وسلم إلي أحد من السيد تستمعنا هو وكعش بنيها أعطي الله تستمعنا هو وكعش بنيها وحقوا كبني بيهاي ثلث هويتنا ثلاثة وعشرين برعو أصروا ثلاثة وعشرين بدل أيها ثلاثة برعى ليس معه سوى ثلاثة أو ستة لا نار الجهنم بشرت عليه خلف إلهه ولا مرضه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حصن النقضية فلور مريء منك بالدار النجية مر كل ولا ثم نجد الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثية وعلى ليس الحارة علماء يعني ورثة لا تجيهم اللي هو أروري اللي هو الأروري يعني عبور كان اشتراكات اللي جد بيعين مقصرين بقفل سيران مسيا على الولك ده ما بس مرة حد يسلا يصلى على سلا وفرملا أيه نبي الله صلاة عليه بس مرة واحد يجيب بيتون مين اللي عمل فيكي مين اللي هو هذا بيجي إلى ذاتك أيه كمكيل وكمكيل بيتون كبختي مره وقربنا. مره وقربنا. مره مطيوس يومركه كبك يا له كذي مالك يا جناب سلامي في, ايو. في, في, في سلم سلم إيوه والجنات معروفة تدور العين ويحط ما بمشي وان أدين شوره والأرضي حساوي مال عيروه طول الأرضي حساوي عنبيدي له للرب السميع المصلّي لا يساي وطبعا واحد ولا ورعة سليم نجى يا جناب لك لا بالسلاج كل ميزانه معنا واحد وعيب طغرزي يا حديثنا أعماش ولا ميزاني إذا حديثي بدق بدق حديث القتاق وكله يعني أعماش ولا ميزاني ونبع الموازيل القطف اليوم للقيامتي فلا تدل من الصيف مرك أعماش ولا ميزاني خروح أعماش أنا ولا ميزاني كتبتي يوراقي راضي أعماش فوق ولا ميزاني صدقناه أحاديثه كتبته القتاق كاتب الميزاني ما والجنة الجنة يوم النار النار في مخل وقاتل لا أبو روي لا تسميان أبدا ولا تجدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. يقول الوالد رسله الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تسميان أبدا ولا تجدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلها فمنشاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومنشاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه والجنة تجندي يوم النار النار فيه مخلوق ساني قل أبوري لا تسميان متكيعان مظلمان يان أبدا ولقد ولا, ولا تجداني متكثير ميان وأن الله لنت على كراي خلق وفق أبوري قبل الخلق مخلوقات، هذه المخلوقات هي أبورا، وخلقوا أبوري لهم ما يجلن الذين آرتن فهو أبوري، أهل الضد هو أبوري، وقتل الجريء يجلن. فمن شاء أن يكون دون الله سبحانه وتعالى أو منهم خلق كمله إلى الجنة يعني صائر إلى الجنة، جندا أي جل دونا حقا آذ دونا قبلن. ثم فضل درادي فضل فضل إحسان درادي ومنه حاجة لك هذا يعني لا يشعرت على فضلك إحسانك شيئا منك ولايا ومن شاء منك دون الله ومنه خلق كملنا هو أهانيا إلى النار النار في أنت قابو وأهانيا عبدا منه عبدا الله سبحانه وتعالى وكل المثلة أو أهل في أهل الجنة ya'malu ru'at samayna lima saybu samayna qad furiga lahu xulay loogu dhameeyo waxa horay loogu qoray ee horay loogu dhameeyo ila hadkii taa uu qorna uu ka darna ummu lana waxa uu calaaki soo noqonaya wa ta'irun ruuhu u haalaya ilaa doona waa tanu gelido laabe na taaynaarub guddan wal jannatu wan naru makhluqatan fa qawla wuxu doonaya inu rabiyo waliyo taazilada iyo qadariyada iyo le oo odalaya nar taayey samada wadi laba abuurin ma ba لكن هذا ما يعبورنا، فانسي ليه؟ وحين كسرلين يعني يعني قواعد دي، استفسار واحد عقليات ساعد، وهايد وحي وحي لان يعني شيء هدي له بس لو واحد هدي مجال الله بس، أمرن له عمرو، من شين اللي كفى اللي يا رجاله يعني المدينة ما قالتن بعدي سناوات إيه كمجال سناوات أي معنا روحه يضل الله عن السهانة إذناء إذا معنا روحه ينتقين تفاعلين فهذه الروحه يعنى فإذا لا عون لا ينسى عقليات عليه وسلم الله عليه وسلم قل يا زملاء شكراً لله مخلوقات عيني سبحانه و تعالى يعني آيات القرآن خصوصاً يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة عند أهل السنة والجماعة قال إياه سمعنا واحوي فرق وبالله أمه يالك وقال الله سبحانه وتعالى عدة للمستقيم عدة للكافرين يعني هريبا لود ياريج هريبا لود ياريج ولقد, رعاه ولقد رعاه نزلة أخرى عند تبرة الممتهى عندها جنة المأوى وقال الله يعني من صلى عليه وسلم هذه اللقابة معراجة وقال النبي صعر الله لا وهو بقى النبي صلى الله عليه وآكل لواضي الملك وللي كري كي كي جايب ناسنا الكتو معه اللي كري ولله حافظون لعبنا النبي صلى الله عليه وآله عادل كتسيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبي يرسل عليه سلم مركان هراء وجرتينا نار في أيام يعني السنة دي أيام نار فيه وينا معنا واحد ويان واحد سبعة جرثما مية أيام طلعى مركان بيجيبوا سبعة جرتين النار في والنار فيه نبي يرسله واترسلناه <تصفيق> يعني حديثه يا حديثه لا يضربون أيقسطصيت إني أبوريهم يا حديثي كلاتين مسلم غير كأودنيهم الله سبحانه وتعالى وقف تمرة إني مركون تمرة يا نار تعبوري أيوم اللي يقول جبريل يعيش قاع أو mar ka jiri uu saynartu soo tiray markaas idii ilaahay uu islaana uu ku dhaartay inusan uub ma qati ay socda leeyo isku wada hadashay oo tilmaan jeeday inaysan gelinnim oo ay ka xarirto macna iseel idi ka baddaaday nimu ik ca baddaay ka wareerado adoo sheegay in soo tirii in kala soo diri oo xeeri balka warran walu jiri oo mayjulee la tasla yani abada wala sujdan ayada wuxuu ku radinaya quliyo isla quliyaha asraqa aballada oo qaba وحساسه ثلاثة أيضا معنا وحبه هذه السنية ومسرعه الله سبحانه وتعالى عراد كل حسن <تصفيق> عمومات أيضا قرآن وإذن الإجتماع عمومات أيضا قرآن وستسينين أيضا وإذن الإجتماع هي حديث مسألة إن شاء الله إلي سنبمانه منه وإن أولئك كيردون في أهل النهر وإن أولئك كيردون وإجمع يض وحبيرك حتى أهل السمه تشاهدوا لمسره وإنزلنا دقاء على معنا وحبه وأي دمان لكن نارتو إنه يشيري زونتو وليجي يا إنت قالته، أنا لا قيس نقول كم يلا يعني كتيرين برا و أي معناه إذا ذين نارتو ويا دمان زونتا، كذا علامة من القيم أو كلام، من القيم قال أو قالته كتاب وقال يعني واحد وكتبه في كذا، واحد نارتو دمان زونتو أو أيضا معناه واحد لكن كما تقول جنور الثلاث والثلاث والثلاثه الى وك ثلاثهين فيتين يسنا في ما شيغال لكن كما تقول شيخ الاسلام المدني كما تقول لما هي لكن لا قين بيت فقره عينين لا صوت ضمان ضره دليل كده ولا خفد هي كما تقول ادله يعني واحد هي ادله بالشرع واحده تم فينا فيها احكام الوقت احكام والطلبه بدل طلبه بعد ذلك هو ضمانه طبعا يعني رحوي إلا ما شاء الله وكلامه يعني رحوي خالدين فيها إلا ما شاء الله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أنتم إلهي جلهم يعني معناه وصل حدنا مركز أدي رحوي أدين الله عسل سلطة بالسنة و الموضوع سوت سنين السك اللي معناه رحوي مفسرين سواء معناه رحوي سوديان كل الذي <تصفيق> نذكرك انه تضمن الايه 900 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده كامله يعني هو تم بالقوله الله سبحانه وتعالى يقول هذا الذين ما له من مثال يخلدون فيها ابدا رب اقرا قصتك او غيرها من الايات عطاء غير مجدود ادر بدايه الايات معناها قصته نار تنصدو كليته لهم عذاب مقيم فيه خالدين فيها أبدا يذهب كسرارتيه يعني وحياه كم مرة حياه وين راح وياي رضي الله كسرارتيه يعني عادوا يتربين الحديث سليم رسالة الله عليه وسلم وحكم إذا حديثي يعني وحوي أيوريني المسلم غيرتي لنقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعد ويخلد ولا يموت ما في كلام. يعني هو نعميسون دونه لجنة معرفة دونه، وركوهاري دونه أو معرفة دونه، فعشان كده في عديد كلاه نبي بيجي للصلاة والسلام عليه قالوا جنوم ومرت الجنة قالا أهل النار كنا أهل النار قالا يعني وحوي الندى واقع يا دواب، فرجع سورة يا أهل الجنة خلود اللامود، ويا أهل النار خلود اللامود، أهل النار فيه أهل الجميع إن ونوا يعني وارثان الجير العين ساسم على كنوى يا ما مركوا مثلا يعني وحوي إن السخلاف رونج أيضا هاي لهم على وحويان إجماعواه خلاف فشيل كنوى استمرحوي يزلنا لو إعتبار يزلنا تعليم أي لو إعتبار يا ما لا تفنياني أبدا ولا تجداني على هالسوالفين والجنة جنبي والنار نار في مخلوق ثاني كوالا أبوري لا تفني يعني مرة ما نيان أبدا وليد ولا تيجاني مرة يعني هذا الشيء هو ثانية أشمعدوي وأن الله أهلك على كل خلق خلقه أبو الرجال الجنة والنار قبل الخلق خلق إنتو صن أبو رب الله أبو رسوله تعالى هو أبوه معرف وخلق لهما أهل الذنب وهو أبوه الله سبحانه وتعالى إنتو تخلق جرا أبوه يوهرثل الجنسي سوها ذكي ما تجي له هنا وهو اورثتي جل له هنا وهو قال قد ترى لنا جهنم كثيرا من الجن والانفي لهم قلوب الله يصبون بها هذا قران بابوت الله تعالى ودياري وري ابو ودياري الله يعني وما يا جلادني في نبي الله ورد صلى عليه وسلم. مركس عائشة واحدة أن الله عنها فوضا له يا رسول الله عليك. يعني الجيش الله أيا أسط ماسي يعني ولي زنيد محي لي يعني لم يفعل الاسم ولم يتركه عمان موسى سمين من الجارين يعني كان جاب كراهسه يربو نتلي مركو جولي كوال زنيد. فرجع سليم عرض صلى عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة في أرسلة في أرهين يعني ما بهجد معنا في ما بهجد الله سبحانه وتعالى كنا ذو أبورين ضد بورهؤ أبورين نار سرو أبورين ضد بورهؤ في أجمع يعني دستورهؤ يوم الله وصل الجل سبحانه وخلق لهما وصوا أبوري الله سبحانه وتعالى أهلًا ضد بورهؤ شاء ومن من خلق ذا اهل كما من خلق سميرا صائر وي اوتى قدره صائر ويمشي احان دون الى الجنه في جنات تجاووا حان من عجلك عطي يعني الله سبحانه وتعالى قد تفضل ما عملته انه كغليه لكن وتفضل طائر إلى النار النار تنكيب و هذا العدل منه هذا الموحج على كارك و هذا سوبر المسلمة منك إله سبحانه وتعالى وفك انت سأكعشد وفك إيمانك و تشند قلينك إذا أكعشد سبحانه وتعالى حق كلها أمدين وإله لها أمكعشد وإله لها أدوكعشدين يضم معنا واحد في سماد أي كتبه. حتى لو عشر السام أدونت على السكثم أيضا. يا هذا الله سبحانه وتعالى هذه أدينه وسنمرنا بالظلم كسمينا عدلا بسمين. حديث صحيح أيها الحكيم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أدو الله سبحانه وتعالى أدومي كل جذور العدالة العدالة الرمرنا ومائسنا هاتين. إعاد البرد سؤال الله سبحانه وتعالى ما عين وخلق جتويل. مملكتنا إذا مملو واحد الملك يكشلة إلى سيد أدونت أوجس يعني وحويين ما على وحوي اي ظلمتاي ايضا سبحانه وتعالى قدومد وحيثن يعني وحويين متيسنين وصدقوا هذا التاريخ وكل يعمل وكل المتسق بعدام خري وحليسو خري كل المتسق وللجميع النار تيلا لما شيء يسويين قد فرغ له قرى لوغو لوغو دمهي يعني يتي خري لوغو خري ايه خري معناه وحوي لوغو بودوغي لوغو غوحل ساؤو طلبون دولا يعني اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني عمل فلأ عدوة لبويح الله قريم بمعنى وحويان أي معنى وحوي حملون عندي يعني الله أبو ري وصائروا يمتكي أهان دولة إلى ما شيء شيبقوا أهان دولة خلق له الله أبو ري يعني وحو الكدام بين دولة ومصفير كيسو أهان دولة ماشي الله أبو ري يا ماتشنا أبدا والخير خير فيه والشر شر فيه مقدرا للقول على العباد ادول القدري في في طرقنا وق وقدرين الى الله سبحانه وتعالى ارى القدري مثل القدره هو حارين كتاب في امامه رسول الله عليه والسلام رب رب الشيخ صحيح لي يعني هو يعني أي معناه بس أسوشي الدينته، يعني أنا وحويان لسخخلاف، أما خلاف كذا وصالح ده يعني؟ يعني خلاف فيه يده كذا شئلة، يعني وق الإنسان آد وفر بعض الأيوساني، نبدأ كده هو مسألة رئيسية، مسألة آدية آد وين وين؟ لو حبيت في معناه وحوي كثاف في الصلاة كتير كتير كتير من هادوصل قرمين، يعني وحوي يدك هذا يلا، ليش هذا راعي وحيد ألفين كاريزاروندي؟ إنه معنى واحد المهالي كما رح والخير خيرك يوسر سرك مقدراً إلا ما لا قدره على العبادة الضمان على القدر، الله سبحانه وتعالى هريب أقدري، السر معنى واحد اسمه دي سبالي الله سبحانه وتعالى كسر كو خير أقدري وسرك أقدر ربي سبحانه وتعالى، والاستداعة التي يجي بها فعل من نحو التوثيق الذي لا يجوز أن يصفي أن يوصف. المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستباعة من جهة الصحة والوسع والتمكن والسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق محتفاظ فلذا إذا ومسأله يعني واحده يعني المعتزل لده يقدر يده يقدر لده لمن كانت ساكيني مثلا لذا المتشوف على واحده ومسأله على واحد إلى حد ما أقرب إلى الفلسفة فلسفوي والاستباعة منه الكراج الذي يبدا اجتماعها فـ يجب او بها الدور كده فعل في قمعيو يعني اجتماع على فعل من نحو التوفيقي حد من نحو التوفيقي اجتماعها فـ يعني من نحو التوفيقي حد عذرك اعطيك الذي كاثو لا يجوز ايثم بنارين أن يوصف اين قلت المامو. يعني توفيق كاثو ايثم بنارين ان قلت الباب المقلوق والمنوق فيه ايش الاورنتري من مقلوقه كده مرحبا الاولى من الاورنتري اللي هي مع الفعل بها ففي كده لا تصدق ولا على كما دبيته كما اورستو وأما الإستباعات الإستباعات إيا كرانكا ومن جهة الصحة في حدث عملك لأنه كانت تتجلي وأتراضي كرانكا إيا والنفع كرانكا حجيث إستباعاتك ماذا؟ إيا والتمكن مكانت إيا كارثان إذاً وسلامة الآلات إذنه واحد وحكي قبلها إنه كون نبج شيني ونبج شيني فهي استباعرة انا قبل الفئة الفئة الكثيرة في الجندل الزمني هرتوي وبيها يبدأ أي يتعلق فسر على لقاء الخطاب يعني الخطاب فشرعه أمر كي النهي فشرعه أي قوة أو معناه هو المغوله وهو كما قالت على لا يكلف الله نفسا لا وصح على فرض يعني لو كمع في يا وحيد هذين السئل ككروت أو صميلي إيه أوضع أولي, أولي. ودرد إيه السباحة أو سئل كأولي إيه السئل كالثمانيتي للثمانيي في كاري أو إيه دمانيه إيه ما في الثمانيتي يا لكن في يأود فعل كورس عظيم مع سولا واحد سولا واحد لي الله سبحانه وتعالى أبو ملا كور الجلته يكورة منك يكورة مرافق الله ودريء أود بولسيين ودريء أود بولسيينه يعني واحد يوم واحد كهرسات شيء لنا أصلًا ما يليه وعندك ادور نتائج انا وحي ان كان سئم في حج لايمان القهر اما معناه وحي ان حج لولا حد بقدرته ذاتيه اود الاولين انه كسموا حج يعني وحفمات كما يعني وحا اصورت كما معناه وحي ان مؤمنك ب على إيرام إذا أنا مش إسماع الله سياودة وإله أضمر كورسيل مركا سجد لأمر ينهي مصاري مركي مي كسلم على وحوليان إسماع الله سيره أيلا مش اللي وداي ولا وحده بصيره نز مركا وحوليان الله لاقي إسماع الله سياودة لكير فجور يذهب إياه معاصي وإله إنتقاله حسنت الآن إنت اتى وشغلت الالهه ارى تعالى الى اوجد وحسب اماتي انه كرايتي في هذا الكون في لكن دور في كل شيء الكلي غيري ابدوا سلطه لوجدي مؤمنين على اواده السدي ودني الى الهه الالهه المعنى مثل قدره ليعني واقفي الى ووحا لغيها بابوك أنتو أول ما يعجب حبنا في إرسان كدهات إلى اللوافة كنين سلادي إليك إلى اللوافة كنين زكادي إردحي إلى اللوافة كنين وانا أول كراء وحبيني كوانا جبتوا عن نوافة كبان وشيدة وعير بغيها وحافظات إرادتي منوها عقليتي منوها فبالينا اللوافة كنين بلغيها وشيدة أيه مركب يدي جينتي وحويا وقدرنا إياكراعك وفاكين في إله السوء اه عقلبي عقلبي عقلبي عقلبي عقلبي عقلبي عقلبي في يريدنا سئل كلابعث سئل كلابعث يعني الشيء متى تنورده ثلاثة مرة تتنورده فاكين في إله الهدف وفاكينه كرانتي كرانتي هو رئي أو يوضي هو رئي يبلاعي اهدف الله الوطن والقرائي عقل ديئي عاطمات تاييئي مبأ أيه الهدف الله وتعالى كثين أو عقل إنه سئل كنت أكتب في كرثيب كنوا فاكينه مثل عند أهل السنة والجماعة البرانة هي اجتماعه وارركيه فيدي شخص ما شئيني مدى ومدى التوتيق لإلهي جاء فيك معده مدى في مركز سعر كليكسة سعر كليكسة مصر ما حيران على كمان هرائطات كمانة جميلة كمان سلاك بسيكولنسة ألاكوا بشيين إذا لدى اعطيته يصنع قرأ الى شراعي سأكتو سيدي وصيكة في في أيوه هذا السجار الله سبحانه وتعالى تقوى فكي سئل سلا على مر فكى وأقوى سبحانه وتعالى تعظم كرمه لحد التنفيذ يا هذه كت ماذا سئل سلا على في سئل سلا على مر حد كي التنفيذ إن آسف كرمه وحد ثلاثة أعمام سآذ جشم أرواح ثلاثة جمشقول إن هذا تكريس سبحانه وتعالى أقوى فكي أقوله تعظم كرمه لله يا علي لكتكوسيفه الهي كتابه وقت اي بعد ما فكر لا دخل قدره طريقه مد عمرك ايها شرع سباعته يهله الشرع كله كده يعني اوجد ان قالوا صباح مره اللي يقول انه شويه كلام روحنا مع أطفال اللي إذنتم بذين سريهم سألت الكسرت الجلماية إلى السماء يوم الكسرت يو الجلماية هبيت لا أياه شرع مسلم لا سلام على بي لا نكهد هبيت الكسرت الجل عاجز إياه أنا حقل لا أنا سألت الأوسن قلاني شرين على ضعف كليته شرع مرت وقول عذرياه خبارة شرع مرت أنا أكتفي ما هي وعقول هاي islaamaaba هي karanka xilka kooreysa ee adoon kuulay markii isbaaltaha iyo ku munafaqada iyo ku taajota insha Allahu akraasi faraatii oo koona timo faraatii ay wejiyo in ciilna oo khibaas sharciya ku wajiro oo ay dadka si aan وعندما يجب كران في كلاء خاصة وفكيذي ثلاثة عثلاء في الكلاب عيش كاسئين وثلاثة أسر فبسوه الله عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى فينا يا عزنا كم كلامة مكدن ثلاثة وكران في ثلاثة عامة عامة عامة وعندما يجبونيها كم ثلاثة روح ورين يعني كم شكوله يا عز بدل في وقلوا لها الوحي على كليك زمشولي أبيني زمشولي وأحصل سمايا يحل لي جي يعلو وكرف راس إله هذا ووضع الوحي أبيني وأمر بشينه وأكثر سجائر سمايا لا توصل لكم سفلتين وأحصل في الأمر كما كركر أوودي اودي وري لكن قومو منتا اودي في الكلمه راح في القو بده لها كوكل يو اليت على قرانه صلى الله عليه وسلم ورك الكي سو دير انترنت ورك الكي سو دونو انترسيا بوليس يعني إيام إتماعاته رسالة ولا خيبضه لولئة عندها الكلة والجماعة يعني الكراكة هي قدرة إتماعاتها هي وضحها وهو والخير خيسا إيه وش والإتماعة كراك هي أودة يجب أوقب عيو بها إيام الفعل فئة أوقب في عيو الشيدي ثمان سلاة ثمانية أيهادة ثانية ومعناها الشيدي وبروز وإنه سنوية ميارة عاوة الإنسان بوين شرمين أولاد من نحو التوفيق سأصبح من نحو التوفيقي يعني واسكين الحجسات الذي التوفيق قاتل لا يجيب أيتم بنارين أن أي يوصف المخلوق منه مخلوق المخلوق أيضا بنارين وإنه هذا فيه فيه فيه فيه فيه على إيجرين مدى فهي يلد مع في فئه لم على يعني فئلكم ركض معي أي استباحة نوع في لطعته كمن هو الرئوس كمن الضمير ركضت وافتيت الله سبحانه وتعالى أضو كؤسيه أو كفيه وأما الاستباحة كرائك إلى أودى سأسي من جهة سطحه فيحق له عمل تلك الأثكااء في حق أو في السجل أو سياه إلى صلبه جهله حج رسامان والمسعى يا كرام يا وثبتي يا أودهريس أو زقعت أود أدولدر وسلامة الآلات يصنعها ذوين لما تدي له قوان قصونه وقوانين استباحة حجة ثيما لسانه فهي قبل السعي ثالثة ثالثة صوانين بالكهرباء ثالثة كهر أي أضوشي ليه مر هذا أضوشي وليها أودايرة فيها يرى أو أظهر التوفيق عليه أن يتحلق صفح اللقاء القطاب حملك شرحه شرح لك ما كيف هي أمر كيسرية ما هي ليه كانت أثورت هيا هيوها مجاق وروي وهو يطول كما قال تعالى واشده إلهي لي لا يكلف الله الله ما أكلفه وما شرطه نص النص إلا وسعها أو وضعني كرانك يا دموين معتدلين يا خوارج تقاعدين لمكان مظل لا يكلف الله نص إلا وسعها وحي كذلك يعني أدوان كذلك انتو إله ابنه في عاصمات السيد وكرام أوسي وحقن فيه هذا ليس سلادي سكوء يريده أمر رسكي إله سكوه ها أهاته وصوافة كمين إله سلادي سكوه أدوان كذلك وحي له الحوال كذلك أوليبه ملا كذلك وكذا كرايسي سواف القليل مرادوث الكرايسي من إنه وحنا بأي واقعات لا يكلف الله نفسه إلا وسعى نتبه الجنة كرانك يا أنزيني يا مركة يا عزيز الدرجين وحوة وحوة كرانك التنفيق الإله جاهدي مداتي أنزيني معناه وحوة أهل سنة والجماعة لا يكلف الله ونفس إلا وسعها تكلفنا ستالين الشرع دي يعني وحوة كالقادة كرمي ابن آدم هو قول كفر أهل لا أستعرف وحوة أهل مثل ثورت فيك ايه سماري. او وديكيه عاقمه فيك دي منك يا لطيف وها كفشتغلها الله ما فر سبحانه وتعالى لكن اذا اعدوك وانت البول اللي توصل له الله يغفرك العلو على امره ممكن ودي البول اللي الله يغفرك علو تعالى دا تمرك ان سلاطك او سن يا عبد أبعدكم مرة وإنه قدعي لكن الله سبحانه وتعالى لا لكن في سجل معها من غريان أمتئة كر ومبع الله سبحانه وتعالى إلي كلا والصلاة بشكك وإستككك ماذا هذا؟ أما, أما من مجنون الحقل والهيل أما السبيء الحقل والهيل الله سبحانه وتعالى إلي ثكاليب صار يعني هذا؟ نحن واحدة كرانكة وجسمية ووضع نبدأ إلى أي حرق وإنت من الله في القلال تاسو سوف اقتربا لكن تنكر و تنفيك إلهي سبحانه وتعالى الله أدواميدي تقيمته و تعالي أوافقك مدى و يميدل إلهي لا يكلف الله و ألا مكما شقيه هو ما يكلف نفس النفس إلا وسعها كرام كيدا مهياني أبوامي واحد كر كرام أبو الله أمرين واحد كرام و كرام و كرام واحد تنكر كريم الدرسة كوصعي رضي سبحانه وتعالى و في حال الحبادي خلق من الله و بالعباد ولا يطيقه الله تعالى الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم وافعال عبادي الضمائر اشعره خلق ابور بين الله اله الا هو الله ابو ري وكف شكا اومنال الى دي ابمر كمل اشعاله وكف شكوه اومنال الى دي ابمر تعالى الضمير حقا ودنا واشكو والله ولم يكلفهم الله إلا ما يصيقون ولا يصيقن إلا ما كلفهم. وحكوا له وأفعل ما أفعل لما دخل قل لله لا وقلاك رجني. مرجي أبي يوسف تبريز. مرجي إله سبحانه وتعالى أتى وحش ثعورا وصيئا وحش ثعور. حتى أبو مني وحش ثعوريان إله سبحانه وتعالى. انت واضح وحاي كدريين او كدياريين عبدون فلا او ود وخطله للملا وا مجبور او تدي وا تدي بار يعني ولا واحد سيارة يواحد أوزق ولينه قعدش في وجه الثمرة. إذا في جبران. معله واحد له أبو قصرين. أصلاً ما ودر ليس من غير الأمشي. ثلاثة منهم تبريري. تبريري هو ما يجلس رجليه في واحد marki macna waxa uu diga amala toodiga xal soo koobay sidoo kale diga uu buqaan furo kala maamumaa sidaa kale diga amala mid kale boodi dhig markaa waxa uu ka soo sheekayay garmi kale ma noqon doono waxa uu yahay tadriibada nifaqi qadar dadka ilaawiu inahu subhanahu wa ما يا عورده اوه عورده ليه قال على انتوا اللي مبنايه عشان اكون عشان الكبير عشان سبحانه وتعالى على وات يعني مرته اروح المخالفه هو خلق الكون كله انت اتخالفه ليه اظن كائن وخالق من هو انا مخلوق وانا خالق شوف في مالك فيها في والشقل الله ورسوله سبحانه وتعالى كما حبنا أنت مرتاح في وحيان تعرفون بقول يكتب كل خالق كل بقول ياما قدر يدي الله جاهد كل كل روحية واقسم كل روحية إلى إدريها في الرسائل إدريها وشر الرسائل على الله ما شو مشرف لا ولا دريس كل الجماعة متوعد وحيان وحليين صنف تقرير نجا إنك يشون هذا ليه وربنا صار الله سبحانه وتعالى, وتعالى الشيء رؤيتي او ريكي هي اراده هي دور ثاني ترى وقت تبخو ترى ما اوجلو اما هي قاعده ما وين بن اظن ان في مركزه امريكين قال ما لها الا انه اظن القصديه هي قوه مجبر اظن هو نوع من الاختيار صيغه هي اراده الاختيار لكن على رغبه الخلود هل هي الاراده ابد هو ليجيب له كل الهامات اللي صارت على الهه ابو ري وهو ابو قلبه بنوقف دوره يعني بدنا نوقف سميره عدنا بنوقف تذكيره انه هو سبحانه وتعالى السيد وقت قوانين فانتهدوا دولا على سبحانه وتعالى تمكن انه صلوه وكله يا الله وين بده متلعه ضابط ضلته ما في سيكن كيف طلع عليه مرك اله لا ورب وتعالى ادون لكن في وحق الصحه تعالى الله, الله وتعالى وما تشاءون الا الله ذاته هو سبحانه وتعالى لو كنا مركه قولنا حديث الله سبحانه وتعالى وقف اورط قناة واحد في سوسة واحد بالشمال قاطع مسوس في سوسة إلأ اختياري الوادي قناة مسوس على ثلاثة قلاد وستة ثلاثة مسوس قليها ثلاثة خير باتشيرة شرناواتشيرة في إدلجة معه قاب إلا واحد بالشمال يعني واحد أي ليه ما دين يروح كذا ما دين ومسلم هاي كذا ما دين وخرس قناة مسيرة في سحليه مسيرة واتقلق قناة قوله: "تخوض المتوقع باثبت بالاولى كلام من يتزعر" معناها ان كل والجناح ما تصوب حاجه ادين في وتصنيها اللي ما تزار لممكن ينزل بالياء عايد وقالتي الموافاه في ان ال... تستوا وقت الىه لا اوردوا في تكفلتين لو كان ادون في التصنيها ان ما تزار نقول هذه ماقول ان السبيل له اي لو حلونيا واحد في lakin la soo ka saar walimaad xadnaay oo kee walimaad xadnaay oo in kala dooto ka baa abaan siin tiir buule oo iraadi loo hayaa kaaga si xad qadrimada iyo ilaha waqti suu adura abaan ka hadal ay si tii haddii saaraytiin dhigriira oo marba suuga too haddii saaraytiin maadaa gaal sunna wal jamaa'a hadda marka la soo وأنحل إبادي أبدا ملأت حصر وخلق الأبور من الله, الله إله إله أسه وكسب الشقق ومن الإبادي أبدا ملأت حصر الشقائية وإيمان أنه القبولة الأبدا ملأت بإرادة واختيار صاجئ لإلهة الله واختياره ومشيئة سبحان الله ولم الله إله مسحوكا لفن فلا حالة رأي أبدا مصفوكا لكم إلا ما يثيقون وحي أو مهيان وحي أو مهيان موحصا للإله بكلفهم سبحان الله واتعالى قبلا في إلهي. يا في تاسوي. تاسوي أولى قبل في فعلها هذ، يا أذون صحبني زين أن ندقي شيئاً ثاثي، ثاثي لا كم شقي سبحانه ثلاث، ثاثي أولى كرم ويانه، إلى ها أذون كواحد هلكوا مثله، في سلائِ الصوتية هذه يا رأى، استوى صوتية لسنين، واسلاح الصوتية أصل فاهِم يا أضوك كالسكاليف لطارق وأمر إلى الله الذي يأمر، ثم صامر ليقسى، ولا يضي صوم لأولى كرم أذون مالي، ما كلفهم الله وإلى ها وضع إله سك لفؤ مثلك رام وحقبض من هذا الكسب الكبير معناه كان وجوه ويان معناها هدي وصور الشر ما أمله يروي صورة ومعناه ويان وجو إله سك تاليه أن ماذا صارين بند خير كرام تاليه صارين وحقبض من مأي أولي كرام وحقبض من مأوولي كرام هدي معناها استدعى ظاهر تجمعه وخلص وانا كنت معنا واحد شخص بالبال فعليك أن أصارك إليها غير صحيحة غير صحيحة محاولي إليه سبحانه وتعالى التشريعات في تكاليف يترى لكثالك ما جعل الله من ما جعل الله في الدين من حرج إليه سبحانه وتعالى حرج يريد الله بكم الهفرة ولا يريد بكم الهفرة يريد الله أن يخفف عظم وخلك الليسان ضعيفة مركب تكاليفة إليه سبحانه وتعالى أرضى نرى ان كل شيء يوجد عنده في صور له لكن واحده من انواع التراب يالا تفرج لله عز وجل وكذا مثلا يعني نور السنكه كان لكن تجد انه يثمر وله هيئته الكينونه تمام بكرمه اوركا لكن متصدق انك هو وكله ابا انت في اول فرقه ال 80 ديته قالوا اي فرقه هذا هو هو فتحوا ومعناها كانوا يقولوا فديتكم فكانت في ساء اودي ان ادمك واقفوا لك وانت سبب الله ما أولي ترى إلا أود إله كوكا لفيلم أو واحد تبرأ لا ما أولي كلام شوصل أود عبد النجوى جميل لها شوصل على ضمالي في سرية الأولي ترى ولا أولي كرنة. كرنة لكن ألا أنا لطيف جدًا سبحانه وتعالى ويوسر وأود ترى مرشأ عبد المذو إله كوكا لفيلم واحد ثمين أو تخبرا ما أولي كلام وأود ليش وجدنا زوجة تعرفين تصارمها لا ودتي ده هو بتاع الروحي قبل عند هذا هو واقفه هو قال لكم كان لا يضيفون ماء او ري الشران الا ما كلفهم الله الا ما قدر ما قدره الله مفهوم يعني وعد الا ما قدر الله له هو هو قدره مو ماء او ري يعني ان ذا اوذ قران وذا ان لا في ذكر الله يا ذا اوذ قران على قدر الليالي هذا هو الصيام عبد الله تداه كل وهو ولا يذ عن يعلم التجربات والطبايع وهو الذي يقول ان واحد في الاولين تصفير تصفير وحت تصفير تصير لا تصير حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله تصير كريم. نقول نقوله حال لا لا الله لا حيلة حيل ل أحد الرحم ولا حرفة بقافة ل أحد الرحم سبحانه. فبغات ببغات فلم ولا تحول ورد وصب ل أحد الرحم عن معصية الله غلا معصيتي أقوله. إلا, إلا بالمقولة الله إله السلام بيسمويا. الثقافة سب. أو معطيك سبيندر أما معناه هو ما اكتفى إلا إله الشالمي كموجا ولا أو إلا بالله هو معلمك ولا قوة أو بلي أحد علي. على إقامة معه الله, إلا في إلا الله إلا إله معه عزيز استكتر يلا إما شهدا رو إلا أولي ورث سُبلانس وسَبَاتي ورث سُبلانس عليها مع هذا الوثمان إلا أولي ورث سُبلانس إلا بتشهير الله إله وافس كموجا يعني ما حدا لا أولد كلماء إلا كرش إنه إلهي هو من أن يخير مع سيضا إياه ثمان فرى السماء فيه كرش كمان أبو ريلي كرش إنه سبحانه وتعالى قوله كالميه أو ورد شفيتان جرقه كالميه كل شيء مثل الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله ما حلوش يعني لا, لا حولة حالة إياه أولد ما تبعني أما ورد مع سيضا إلا عدنا أول سبنا إلا بالله دمعونة الله إله كالمبي سمع الله كالمبي عد ذلك السمبي ولا قوة أو وض ما حدث يولاد رعا وقسمي يقول إلا بالرعا وقسمي لك إلا بالله إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى بكل الله وفكلت الله يعني كم يدى تبتيرك هذا هيا هلأت هرأي وهو هلأتك فقولوا بالاذن من انكر موسى الاله الا الله سبحانه وتعالى او قدره تفثير لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله تفثيره وحده هو نقول لا حول لا اله الا انت عينه لا ولا تحن ورجل احد الروح وطلال الحمد حسبي الله وعصي لي له ركوره او كسوا معلا لو ورده ان الله إلى وديته ان الله تعالى كبر بطل أو قال ولا قوه او يلي احد الروح على على فضل سبحه الله أحد الى الساتين في رؤيه سويلا وياي وذلك اولهم وطلال يا وطلاتي وطلال عليها بشغل لو الله الا هو وكل شيء شيكس يجري و سؤر يا لكي لا اله الا الله جريتك سيكو انت على قرايه و علمي علمه سيكو و قضائه يقديم قيا وقدره تنجو الله تعالى كلهم كالهه يجريتك لا شيء هروبه غادي اي شيء و الب او دحايا يكون معيه قرطه خلد غلبت سويت و استعافيت و كتبمضتي مصيعه الى اله في واحد في كلها ضمان اكثروا إذا اذا ادكت هي مخيئه الصو او ان حكيتوا بالقلب هي ستتغير فالله سبحانه وتعالى كتب بدل يعني اضهر هدوح دور الله لو ان شاء لا دوله او, دولة. أو, دولة. أو دولة. في سنه دوله اذا الله دفع بابا خلقوا ده ما يتفارقوا فالهز بيسوق في الليل ساعه وغلبوا سو غالب المغري قضاؤه الله قد بيته هو سبحانه وتعالى هو كل حيال به كل هذا مجلس، إذا سحروه تعالى هذا القبر يقول قالوا أو شيء أذروه شيء جاء معناه وأو شيء أظفروا كحرى السقطن وكور وثنا مجدت كرا متحرر من سكر وما وحكتن الله عظيم في قدر كثرة كتم بدل سمر حلا دين كريما وحلم أن ما أصابك لم يكن في وما اخطات لم يكن نصيبه وكاللي والذي بعث رسول الله صلى الله عليه و في معناه واحد و قد حسب ما ضربت في هذه او في نفسه حدوثه مرنا و قد مر ما شاء الله سبحانه وتعالى قدر ما الله وهو الله غير باليني. والحال اي ثمانه واحد دور غير ذالي من قولي هميد أم بل ولي جميد واحد بل مين وغير فيه أصور أبو ميد سيد بل مين الله سبحانه وتعالى عن كل سوء همان وظهر هي هي همان وظهر فيه وحيم يعني بحيث يفعل ما يشاء وقد دور الله سماء وهو الحانوسة وغير بالمين أبدا أطول أبو مجلسة دميره لأله سبحانه وتعالى يعني مثل أبيك شمجلي مثل ما ألوحى الله سبحانه وتعالى ما معه إله دلمي أو دلمهم على واحد الشيخة وميرت انتواع فان الله بهو الله سبحانه وتعالى أبو مجلسة مؤوه دلمي وإنه هو البوطن متشتأسه إليك يا رب سبحانه وتعالى هل تقول في يعني يا إباني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا وفي حديث قطب اه قال هو ابر هو الله سبحانه وتعالى وسمه مجرم عن كل ذي ايمان ظلم في يومين او حين المجرمين وتوفر ما, ما شاء الله وتمم جه الله سبحانه وتعالى وتمم جمايع عن كل عين ادى ظلم اي شيء شكرا لله واعتدوا عيب شيء يعني الأول ما وعسوه صحيح معناه يعني, يعني, يعني معنا الصعود على الودة لا عيب معناه راحوا كيانهم أي شيء كي عيب الأول واللي ده مرتع الله سبحانه وتعالى عب ومن أي سمع جهنم لا يسأل الأول عما يفعلون في السوور وهم اليوم يسألون لقول الأولين يسجد الفجر الله سبحانه وتعالى ومعناه راحوا وهم قدرين أم حكم لي صوت يذكر الأولين كرست ماك الصوت لكن أضواءه واضح في السمية وعلى جبل وكل شيء شيء توج لي وسأريه بمشيئة لا إلى نسي أبى توقف عن تعالى تراي وعله علمته وقضائه قديسه يوم قدره على في وتعالى غلبت وكتب بره وليت على لغتي مشيئة دون سانسيه المشيئة دون يالك كلها هدماته في قومات عن معرة وغلب وكتب الله بقضائه الحين كده كل هدماته فيك سحبتها فالله سبحانه وتعالى كتب بره يفعل ما يشاء وذو الجلال والكمال وحاله هو غير ظالم لا يظلم من قد ظلمه من اوهي يعني وحي ابدا ولا يظلم ولا يتوعد للرب وما, وما ربك رب العظيم الله سبحانه وتعالى ادله ما ظلم يوق وقدس الله سبحانه وتعالى لوحه الدنيا ذلله هو نصر سوف نصر الظلم نصر من الله سبحانه وتعالى منجيه كيف تقدس الله سبحانه وتعالى وكل ذا هذا عن كل سوء حمان ومن يعين وتنجزها على سبحانه وتعالى ويخلزها هذا عن كل عيض وحيض عاد فاستأيه الضمان فاستأيه الله سبحانه وتعالى ويخلزها هذا لا يسألون لبود يا عمى يفعلون انصرينه وهم يقولون يسألون قوانه والدينه وحي سامير